وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ رِتْقٍ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا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 وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ فَحَرَّوا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِقُونَ فَكَانُوا لِزَهَنَّمَ حَطَبًا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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّىٰ يُؤَاخِذَهُ أَوْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَذَابًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَذُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا